أنهن مظلومات على الإطلاق، وأنهم ما في واحدة تظلم الرجل، وفي الرجال من يظلم تظلم يظلمها أو تظلم تظلمه زوجته، وأحياناً تضربه. أنا قلت في البحرين في المؤتمر، وكان معنا الشيخ الكرداوي مجموعة من المشايخ في منطق عندنا هذا ثابت ما من الإسرائيلية ترى تصنع ثابتة. كان عندنا مزرعة نخل وفيها رجل نحيف في الجسم وعنده مره جبارة كبيرة غليضة قوية عنده عضلات. ومشهور انه تضربه دائما فخرجوا في النخل ومعهم جيران اختلفوا وياها تزاود تكلمه من, من هنا وكلمه من هنا قام يبغى يهاجمها طرحته أرضا صحيح وبركت على صدره واخذت تعطي كفوف سمعوا الجيران وحضروا يفكون اللبسه ويريدون يرفعون معنويته شوي ففكوهم وقالوا يا فلان اتكل له فيها امرأة ضعيفه صدقه ما تخاف الله يبغونهم يرفعون تعرف رجولته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 قالت لا يكون حافظ مثل الأصمعين وفي إقدام عمر في زماحة حاتم في علم أحنف في ذكاء ياسي وهي في بعض النساء آية في ثقالة الدم وآية في الغباء طيب يا أخواني بأخطائنا فلننزع المثاليات ترى الكمال في الجنة نحن أبناء مجتمع واحد تعارف أنا قلت لشباب تقدموا وأخفق زواجاتهم قلت السبب أنك كنت تمثل في نفسك فتاة أن بارعة الجمال مثل بوران بنت الحسن بن سهل